يا صنم قومنا الذين سماوا والذي حسبنا جاننا اللهم لك اللهم لك الحمد نحمدك ونشهد ونثني عليك خير كل شيء أنتنا صلا Yeah. Det är en annan, annan, أمريك الحمد كله لا قاعد لما بسط ولا ما أصغط لما قبط ولا مرد لما منات ولا ما لحد ما عضيت Allah är den som skapade universum och alla dess delar. Alla är hans skapare. Alla är hans skapare. Alla I'm <laughs> In our own in Amen. <laughs> اللهم اغفر لزوجتنا ورحمه الله اللهم حب زوجتنا ورحمه الله واشكرونا حقا الى الى حرق يا من الارض Tack så Mää meitä panna Applitning. P Ads it och